وَالنَّائِهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا كُْ أَمْرُكُم عَلَيكُم غَّ تَثُمَّ قُدُون إلََّ وَلَتُظِرُون فَإِنتَ وََّيتُم فَمَا تَأَْلتُكُم مِن أَجرْ إن أَجرِْيَ إِلَّا عَ اللهَّه وَمِرتُ أَن أَكونَ منِنَ المُسلِْمِي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 مَ بَثْنَامِ فَعْدِهِم مّ سَوَهَونَ إلَ فِي الرَعوونَ وَمَلَئِهِ بِآياتاتِن فَتَكفَو وَكَوا قَوْمَم مُجْرِمين فَدَم جَ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 أ أَجد التنالتفتَناع ما وَجددنا عَلَهِ آذَ أنا وَتكونَ لَ مَكبريا فيِي الأغْضِ وَما نَحنُ لَ ما